أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين, والمشركين منفكين حتى تأتيهم البنينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة بين كتبهم طيبة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا, إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينه وسنا حنفاء حنفاء ويوم الصلاة ويؤت الزكاء وذلك القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا هم خير البني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هُنَاكَ هُنَاكَ خير البني جزاؤهم عاد ربيهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتنا الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي رب